يا نفس فاز الصالحون بالتقى وابصروا الحق وقلب قد عمي يا حسنهم والليل قد أجنهم ونورهم يفوق نور الأنجمي يا نفس فاز الصالحون بالتقى وأبصر الحق وقلب قد عمي يا حسنهم والليل قد اجنهم ونورهم يفوق نور الانجم ترنموا بالذكر في ليلهم معيشهم قد طاب بالترنم ترنموا بالذكر في ليلهم معيشهم قد طاب بالترنمي قلوبهم للذكر قد تفرغات دموعهم كلؤلؤ منتظمي, دموعهم كلؤلؤ منتظمي يا نفس فاز الصالحون بالتقى وأبصر الحق وقلبي قد عمي يحسنهم والليل قد أجنهم ونورهم يفوق نور الانجم أسحارهم بنورهم قد أشرقات واخلع الغفران خير القسم أسحارهم بنورهم قد أشرقات واخلع الغفران خير القسم قد حفظوا حياتهم من لغوهم وخشعوا في الليل في ذكرهم وخشعوا في الليل في ذكرهم ينفس فاز الصالحون بالتقى وأبصر الحق وقلب قد عمي يحسنهم والليل قد أجنهم ونورهم يفوق نور الأنجمي ويحك يا نفس ألا تيقظ ينفع قبل زلة القدم ويحك يا نفس ألا تيقظ ينفع قبل زلة القدم مضى الزمان في توان وهوى ما قد, بقي ما, قد بقي ما, قد بقي ما قد بقي واغتنمي مصادر ومراجع مادة هذا الإصدار رهبان الليل لسيد ابن حسين العفاني ثانيا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ما لمحمد بن سعود العريفي ثالثاً كتاب التهجد وقيام الليل للإمام أبي بكر بن أبي الدنيا من تحقيق ودراسة مصلح بن جزاء الحارثي رابعاً فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء من جمع وترتيب أحمد بن عبد الرزاق الدويش خامساً النفحة القدسية والتحفه الأنسية منظومة للشيخ أحمد بن عبد القادر الحفظي.